هذا السال يقول ما صحة الحديث القدسي لولا محمد لما خلقتك يا آدم هذا من الحديث التي تروى وتنقل ولا تصح عن نبينا عليه الصلاة والسلام ولا أصل لها له عنه صلوات الله وسلام عليه ومن أراد الثناء على النبي عليه الصلاة والسلام وذكر مناقبه ففي الحق ما يغني عن التقول على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بما لم يقل ففي الحق كفاية وفي القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر مناقب النبي عليه الصلاة والسلام وخلاله وخصاله وفضائله ما فيه كفاية وغنية ومن أسف فإن بعض الناس يعول على هذه الأشياء التي لا أصل لها ولا أساس ويدع الأشياء الصحيحة الثابتة في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وهذا كله إضافة إلى ما فيه من رواية المختلق ورواية ما لا أصل له ونسبة ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام ففيه أيضا غلو في النبي عليه الصلاة والسلام نعم وكذلك حديث إذا سألتم الله وسألوه بجاهي فإن جاهه عند الله عظيم هذا أيضا لا أصل له هذا لا أصل له ويتناقل بعض العوام ولا أصل له عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه كما بين ذلك أهل العلم وأهل الدراية بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا أصل له و. نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودون أن يقوله عليه الصلاة والسلام من أخطر الأمور ومن كبائر, ومن كبائر الإثم وفيه وعيد شديد ثابت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وعلى كل هذا لا أصل له والتوسل بالجاه لا دليل عليه السنه القرآن والسنة بين بين لنا فيهما أنواع الوسائل المشروع وهي التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية هذا دل عليه الدلائل من الكتاب والسنة أما التوسل بالجاه والمكان والمنزلة فهذا لا دليل على مشروعيته في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وما يروى في ذلك مما يستدل به على جواز التوسل بالجاه لا يخلو من أمرين إما أحاديث صحيحة لا تدل على ما قرره من استدل بها أو أحاديث ضعيفة والضعيف لا حجه فيه. ونحن نعتقد أن جاه نبينا عليه الصلاة والسلام خير جاه ومنزلته عليه الصلاة والسلام خير منزلة لكن لا نعبد الله جل وعلا إلا بما شرع وبما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم دليلا صحيحا ثابتا عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يجيز التوسل بالجاه مارك الله فيكم هذا السال يقول هل تجوز الصلاة في المسائل التي فيها قبور؟ بعض الصالحين آخر ما سمع من نبينا عليه الصلاة والسلام قبل وفاته بلحظات يسيرة قوله لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد فهذا الأمر فيه لعن ليس بالأمر الهين وهذا الحديث لم ينسخ لم ينسخ لأنه بعده بلحظات مات عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة سمعه منه صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وعائشة رضي الله عنها سمعته منه في أنفاسه الأخيرة ولحظاته الأخيرة فتكرر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم هذا في لحظاته الأخيرة يحذر امته عليه الصلاة والسلام من ما صنعها اليهود والنصارى قال اتخذوا قبور انبيائهم والصالحين مساجد واتخاذ القبور قبور الانبياء والصالحين مساجد بأحد امرين بأحد امرين بالبناء عليها يعني يأتي الى القبر ويبني عليه مسجد وبتحري الصلاة عنده يذهب إلى عند القبر ويتحرى الصلاة عنده ويقول الصلاة عند القبر أفضل فهذان كلاهما من اتخاذ قبور الأنبياء مساجد وهذا مما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام وينبغي أن يعلم أن قبر نبينا عليه الصلاة والسلام لم يدفن في مسجده أو, أو, لا أو ينبغي أن يعلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يدفن حين مات في مسجده وإنما دفن كما هو معلوم ومتقرر في حجرة عائشة وحجرة عائشة رضي الله عنها وارضاها خارج المسجد كانت عائشة رضي الله عنها تقيم فيها وتسكن فيها وتحيظ فيها ويأتيها النبي صلى الله عليه وسلم فيها ليس داخل المسجد فلم يدفن عليه الصلاة والسلام في المسجد وإنما دفن صلوات الله وسلامه عليه في حجرة عائشة ولهذا استدلال بعض الناس بقبر النبي صلى الله عليه وسلم استدلال غير صحيح لأنك إذا نظرت إلى أصل الأمر وأساس المسألة فهو عليه الصلاة والسلام لم يدفن في, في المسجد وإنما دفن في حجرة عائشة خارج المسجد وبقي على هذا الحال في زمن الخلفاء الراشدين كلهم ثم بعد ذلك في زمن بني اميه حصلت توسعه وبقيت على حالها وفضيلة مسجد نبينا عليه الصلاة والسلام باقية ثابتة صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام نعم هذا يسأل عن حديث تعرض علي أعمالكم وأنا في قبري وما كان منها فما كان منها من ذنوب استفرت لكم وما كان من خير استبشرت أو كما قال وأيضا يستدل بهذا الحديث على جواز الاستشفاع به صلى الله عليه وسلم بعد موته هذا الحديث بين أهل التحقيق والدراية بحديثه عليه الصلاة والسلام أنه حديث غير صحيح حديث ضعيف لم يثبت عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فلا يحتج به لضعفه ولعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا من جانب وما ورد في هذا الحديث وقول تعرض علي أعمالكم فما كان فيها من حق حمدت الله وما كان من خلاف ذلك وغير ذلك استغفرت الله لكم هذا إضافة إلى كوني قد ورد في هذا الحديث الضعيف فهو مخالف لما ثبت في صحيح البخاري مخالف لما ثبت في صحيح البخاري أصحي كتاب بعد كتاب الله ففيه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن كان ذاكي وأنا حي استغفرت لك إن كان ذاكي وأنا حي استغفرت لك ماذا يستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح البخاري إن كان ذاكي وأنا حي استغفرت لك ماذا يستفاد من يعني ماذا يستفاد من تقييد الأمر بحياته إن كان ذاك وأنا حي ماذا يستفاد من تقييد هذا الأمر بحياته أنه بعد وفاته لا يستغفر لأحد ويدل على ذلك عموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم قطع عملوا إلا من ثلاث فهذا حديث عام وبخصوصه هو صلى الله عليه وسلم جاء هذا الحديث الصحيح الثابت في صحيح البخاري قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك. فمعنى ذلك أنه بعد موته لا يستغفر لأحد واستدلال بعض الناس في هذا الباب بقول الله جل وعلا ولو أنهم اذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول هذا أيضا في حياته هذا أيضا في حياته لأن الله قال واستغفر لهم الرسول متى يستغفر؟ قال إن كان ذاك وأنا حي هذا كلامه هو عليه الصلاة والسلام قال إن كان ذاك وأنا حي فيستغفر عليه الصلاة والسلام في حياته ولهذا لا يجوز أن يأتي أحد عند قبره ويقول استغفر لي أو جئتك طالبا أن تستغفر لي أو نحو ذلك هذا عمل لا يجوز ولا أصل له ولا دليل عليه بل الأدلة تدل على خلاف ذلك والواجب علينا أن نحافظ على الحق والهدى في ضوء ما جاء في كتاب الله والسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن نبتعد عن الأمور التي لا أصل لها ولا دليل عليها أو الأمور التي مبنية إما على فهم خاطئ للنص أو مبنية على حديث ضعيف أو مبنية على حديث ضعيف ومن يقول إنه يجوز الاتيان لقبره عليه الصلاة والسلام وطلب الاستغفار منه فلا دليل عنده وما يذكره بعضهم في هذا الباب من دليل إما نص غير صريح أو نص غير صحيح لا يخرج عن أحد الأمرين إما نص غير صريح لا دلالة فيه مثل الآية الآية يستدلون بها كثيرا وهي لا دلالة فيها أو نص غير صحيح مثل الحديث استغفرت لكم هو حديث ضعيف لا يحتج به في, في, في يوم القيامة يوم القيامة لما يزاد أقوام عن الحوض يقال, يقال له عليه الصلاة والسلام إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك نعم. هذا سال يقول رجل كان وارده كافر ومرض الوالد وقبل وفاته سأله ولده هل تعترف أن لا إله إلا الله قال نعم ثم قال له وهل تعترف أن محمد رسول الله قال نعم ثم مات الوالد هل هذا يدل على أنه قد أسلم وإن كان إن كان الأمر كذلك هل يصلى عليه صلاة الغائب صلاة الغائب لأنه دفن كما يدفن الكفار من قبل الدين من قبل الدين وأعلن القبول ونطق الشهادتين شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهذا ظاهره الإسلام ونحن لنا ظاهر الإنسان فإذا كان قبل الدين ورضيه ونطق بالشهادتين فلنا نحن هذا الظاهر فمن حصل منه ذلك ونطق بالشهادتين عرض عليه الإسلام عرض عليه الدين فقبل ونطق بشهادتين ومات فلنا هذا الظاهر ويكون بهذه هاتين الشهادتين دخل في الإسلام نعم إذا إذا أقر وقبل إذا أقر وقبل فيكون من أهل هذا الدين يعني نظير هذا ما أورده ابن كثير رحمه الله في تفسيره وقال إسناده جيد تفسيره لسوره الأنعام لقوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ذكر هناك حديثا وجود إسناده وهو قصة رجل جاء يطلب النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن دينه وكان الرجل على بعيره على ناقته فلقي النبي عليه الصلاة والسلام وذكر أنه جاء قطع مسافات يريد أن يعرف هذا الدين فشرح له النبي صلى الله عليه وسلم مباني الإسلام قال تشهد لا اله الا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام قال الرجل أقررت هذه كلمتهم قال أقررت وبعد أن نطق هذه الكلمة أقررت يعني بكل ما ذكرت لي أقررت الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج قال أقررت فبعد أن نطق بهذه الكلمة قال أقررت ساخت رجل أو قدم ناقته في حفرة جردان فسقط سقط على, على عنقه ومات سقط على عنقه ومات فقال النبي عليه الصلاة والسلام قوموا إلى صاحبكم قوموا إلى صاحبكم وقال في بعض روايات الحديث إذا, إذا أردتم أن تروا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فهذا منهم وفي رواية إذا أردتم أن تروا الذين عملوا قليلا وأجروا كثيرا فهذا منهم وجاء عن ألفاظ في هذا المعنى ونصيب من الإسلام أقررت نصيبه من الإسلام كلمة واحدة وهي أقررت سن الله إليكم يقول أنه حج في العام الماضي وفي يوم عرفة خرج من عرفة بعد غروب الشمس ولكن ما استطاع أن يصل إلى مزدرفة إلا قبيل الفجر ثم ذهب إلى ميناء ورمى بعد طلوع الشمس ولم يصلي الفجر إلا بعد الرمى يعني بعد طلوع الشمس يقول أعرف أني قد أخطأت فهل حج صحيح أو علي أن أعيد الحج مرة أخرى أكبر مصيبة حصلت له في سؤاله تأخير الصلاة تأخير الصلاة والمؤمن لا يجوز لها أن يؤخر الصلاة عن وقتها في أي حال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فيجب على المسلم أن يصلي الصلاة في وقتها على أي حال اتق الله ما استطعت يعني نفرض أنك في الباص ومنعك سائق الباص من النزول تصلي في الباص لكن لا تقول أصلي الفجر ما إذا وصلت بعد أن تطلع الشب صلي في الباص ان استطعت أن تصلي في الباص قائما يوجد مكان وإلا صلي قاعدا. لا يجوز أن تؤخر الصلاة عن وقتها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقتا وهذا خطأ تتوب الى الله عز وجل منه ولا تعود إلى هذا العمل في أي وقت من حياتك وأما عدم تمكنك من المبيت المزدلفة بسبب الزحام الذي لأجله لم تصل مزدلفة إلا الفجر فلا عليك شيء ليس عليك شيء في ذلك وحجك حجك إذا كان استوفيت فيه شروط الحج وأركان وواجباته حجك صحيح وأما تأخيرك الصلاة فهذا امر أمر أخطأت به وعليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى ولا تعود لمثل هذا حسن الله إليكم هذا يقول هل يجوز دفع الأبحية بالمدينة قبل الذهاب إلى مكة يجوز دفع أو التوكيل التوكيل المؤسسة المعتمدة من الدولة لنحر الهدايا نيابة عن الحجاج ولا فروع في المدينة يجوز أن تعطيهم وأنت في المدينة نعم يقول السائل أنا دائما يخرج مني الريح حتى إذا جاء وقت الصلاة لا أستطيع أن أمنعه وأحيانا توضى أكثر من ثلاث مرات ولكن الوضوء ينتقض بخروج الريح فكيف أصلي من كان به سلس بول أو سلس ريح يتوضى لكل صلاة يتوضى لكل صلاة ويصلي لا يعيد الوضوء مثل ما ذكر السائل ثلاث مرات أو أكثر وإنما يتوضا مرة واحدة إذا حضر وقت الصلاة ويذهب يصلي ولا يبالي حتى وإن خرج منه ريح أو خرج منه بول يصلي وهو على هذه الحال ولا حرج عليه إذا دخل وقت الصلاة يتوضا ويمشي المسجد حتى وإن خرج الريح هو في طريق المسجد يمشي ويصلي ولا يكرر الوضوء لا يكرر الوضوء مرتين وثلاث وأربع بل يمضي ويصلي حتى وإن تيقن أنه خرج منه ريح أو خرج منه بول يصلي على حاله ولا يضره ذلك وصلاته صحيحة والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على رسوله